وعلى عزوانه اللي على الظالمين وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعلى قال رحمه الله تعالى دابوا بعد داوح في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قيادة سي وبيه قال حدثنا أبو عمال الحسين من حرية مسعيد وغير واحد قال فرضا من قابل وحيدا حدثنا صفيا من عيين عن الزهورية عمال نسول ماريكين قال وحوري آخر النظرة أغمتي ودن بيسايا ونظرتها عن فيلي إلى رسول الله رسولك إليه صلى الله عليه وسلم وحياه الكشف الستارة داها مركوز في يوم فانظرت الى وجهي وجهي سواء ائقاي كان المفاد مودد ورقه مصحف ورقه مصحف مودد معنى عدالك والناس قد كنا خلف ابي بكر اي بكر قداش سيهاين والناس قد خلف ابي بكر, بكر اي بكر قداش سيهاين فاشار الى الناس بكر الف بطوس وما له يوم عصم فأشار النبي إشارة إلى الناس تتقوي إشارة عليه السبت الصغناء المشينا في الصغناء بكر رأي أمه وإلى مهام السجفة داهي بسطوري قال السجف هو داهي رويان السجفة داهي يوحاوي الإنسان صلى الله وتوفيه من آخر ذلك اليوم السجف المستحو كالنوال إله أبو مرضي صلى وتوفي مرقى صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم مال كايف نمت آخر كذا حديثه صحيح مسلم النساء بن ماجه يأحمد بصوصة رئي محمد بن سعدي في الطباغات وحديث صحيح ويا وبيق على حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثني سليم بن أخبر عن ابن عن ابداهيم لبراهيم النقعي عن الاسود بن يزيد عن عيشة رضي الله تعالى عنها قال محيثني كنت حالا مسندة من خطي الرسال صلى الله عليه وسلم لا تدني لا تيده او قال محيثني لا تدني لا تيده فدعوا ايا ربي ضفط تشطي ادو الدسي السلخ في ضفط فيه سيوخها جد ثم ثم بالوكاجي أما آت برقاء صوت الله عليه وسلم وآي يحديث وحديث صحيحة ويأدفت ونوادس نواوين يا رسالة صلى الله عليه حديث بخاري مصر ما في صحيح إمام أي ملك الله صلى الله عليه وسلم نبقى لكن سلم فيك وحكت عليك قضضه الله وإلا رأسه لبين الصحر والنحر إلهي لنبقى صلى الله عليه السلام يسأل قومت إذا يا انت اللاطنة قد حيني مجحي سعيدها كنت يرسيها صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وبه قال حدثنا أبو تيب بن سعيد قال حدثنا ليف ابن سعدي الفهم المصري عارب قريش عارب بن الهادي بن, وضعيف بن السرجس وضعيف لك الكافرية عالموسى بن السرجس وضعيف عالقاس بن محمد بكر الله لها عائشة قاعد وحيث رسول الله, الله عليه نفسه والسلام وهو اللي يبقى صلى الله عليه وسلم بالموت في سياق الموت وحاول ينقرون كجيروه وقسمه يحيب وعنده أتيت وحاء قدحه وخلقه مقلاس فيه دحني سماه بيه يحيب وهو يدخل اللي يبقى وقل يا سلام الله عليه وسلم يده وقع عنديسة في القدح قلاسك ثم ينصح وجه وجه جسمه صحيه بالماء بيه ثم يقول وحوليا اللهم إني أرى منكرات الموتى إلى أخ يقرن منكرات كذا يقتلو كذا لا يكمله الله أو قال وحوليا اللهم إني إلى يكمله على سكرات الموت موتى يقرن سكرات كذا لا يكمله الله هذيك أستغى أثقل مدي واصل صار في جميعه الغساو الحوري وحديثه حسن غريبه ابن ماجه كذلك في سنة احمد في مسنده الامام محمد المصادي في الطباغات ممكن وحاولي موسى بن سرجس المللي وارعيم الينايه ومصور الحال وحديث فيسا ونقر يا حسن لغيره ونقر يا ان شاء الله تعالى ولماذا مصور الحال حقوة دي وحاولي مصور الحال في مدلس كي وحاولي وحاولي مصور الحال حصل لغيره دل ساع متابعين علماء المق... من حدر عقلان رحمه الله تعالى تتم في سير مهمك آت كوفي عن مفيدك عن... وحوي مخ بح ليقان رحمه الله تعالى ومتأ تومي عصي الحفل وحوي المصور والمدلس صار حديث محصرا لا لذاتي مرقى الله متابع إيوه وحاوية سيك سيو لحذقة إياك مصورة حالك إيوه ايو مدلسكا حديثك هو حصل لغيره حص حصل لكن لا لذات في بمعنى لغيره وياه آه مرحك نام مصورة حاله وحاله لوانين الله من يوحي كبرا بعك ورحمة من نجعيس الله يقنا لكن وحده عدل دي صواص لغب داعي العد واسقطت له وجد وبيه قال حدثنا الحصن من الصباح البزار قال حدثنا مبشر من اسماعيل عن عبد الرحمن العلى عن نبيه ابي مكورم عن, عن عمر العائشة رضي الله عنها واسحابي اسحابيك ورميه قال ابن حيثري لا اغبق احدا قفء مكة منيه بهور موت قيرف ليتين بعد الذي كيد لي رأيت انكارت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka geediiisa aday geed mana rasuulkaasi loogu dhibey ama dibaasadada rasuulka qabsadeysa karaa ka qabsadeen taan markii kadib orad maayo qof kamiyay loo fadayiyo iyo geelna ma laga fadayiyo orad maayo wayneey waxaada sida u soo saaday ed kala maxaduma malaynayaa weeyacna ma aragto halka diqto oo Soomaalidu waxayna qofka ka qabsadaa وعلامات خبيران علامات خنباه واحده لا اغبق مكه ولا يا حدا قف بهول الموت بل وحا ويان على قدر التعب واجل الغويان لا اغبق مكه ولا يا حدا قفنا بهول الموت غير فديتك ما كبريو بعد الذي دودي رايته عن رخي من شدة الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله غيريص عليه جل دوي حديثك وحديث صحيح ترمي في جميع الصور هؤلاء، وكذلك صور هؤلاء الإمام بخاري في المغازي بطريقة أخرى، وكذلك أحمد في مسلده إذا نقرأ حديثك وحديث صحيح من كعب الرحمن العلاء ابن اللحلاح إلى هيل، عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللحلاح من كاسححو ويكيرا المسلم بعضهم لما الترمذي له كلام كمل الشهيل. أظن منك أسرائي يلغط لغشكي سنيا لك حديث هو صحيح لذاتي ولمسلم وبه قال حدثر أبو كريب محمد المعلى وشيخ من؟ مسلم قال حدثر أبو معاوية أل يا الفزاري أو معاوية الفزاري قال محمد الحازم أيضا عسل إلى عبد الحامل أيضا بكر هو ابن المليكي من سوى حال وضع في اسفي قبل حسي عربنا ابي مليكه تاع وعائشه لما قبض امر صلى قال رسول الله الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا وش في, في دخل ايستان فيزه فقال ابو بكر وحيري طلعت انا مغلي عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا شيء وما نسيته أنا قالوا الا يبقى كان مغلي قال ابو ما قضب الله الى ما قال سبحانه وتعالى نبي النبي الا عدي كذلك في الموضع ماشي الذي ما شاطه يحب دعليه الا في الموضع أي ماشي ايا لو الذي ما شاطه يحب دعليه ايت في لو عاصو يتفرو كو عاصل صلى الله عليه وسلم في موضع صراخ ماشي وكدي في كو دبالك كو عاص الله صلى الله هو صحيح عليه وترغدي في قال الشيخ الرازي سوحه جيرن كان لا يدا بكر من قبل حسبي وهو لا يرضى فيها طريق كان وكسر كسور الحديث سوسو دود وحاوي طريقه علام احمد في مسنده ايا الله ابن ماجه برقيسه او كجيرو حسين بن عبد الله بن الله وصانوا انه حجر على قرار التقديم تهذيب الله تعالى وبعيث وكذلك أحمد شاكر الله وضعيف ضعيف في مرقب تخليز له السوصة ضدون بن في الطبقات ومستدر في العدي في الكامل على كل حال عديث في محجر عصقائي في فرح البار وحول على إسلاة وصحيح من مرقب حديث في مرقب صحيح بمجموع طرقه صحيح لغير روية وايح قال حدثنا محمد بن بشار بن وعياش العمري والثوار بن عبد الله وغير واحد علو حفر بدن قالوا حيلا اخبرنا يحيى بن سعيد بالله ورغل قطان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن موصى ما بعائشه العبيد الله بن عبد الله بن عصبح عن عباس وعائشه رضي الله عنهما قال وقبر وحيلهم ان لا بخرب قبر النبي الذي دون صلى الله عليه وسلم بعد ما مات تلك الذي صلى الله عليه وسلم waa على ruu wa la bunkan kara laakiin bishar dibarays walaa loo baasin waxaa bunkanayo qof meeshii aad intay wa la bunkan qaraayo de waxa weeyay dadku wa u dhunqara adeer waxa u jeedalkaa hayo oo go'aansan oo u jeedalkaa de isbu bunkan karaa ayaa waxa إن أنبأك الله ورقيست من بشر بيها، لكن هو هذا الهمل وحده وجل قيس أنبأك شيئاً جليلاً، ليش أبلاه يعني شكلك واقصى الله عقسى أوريم، ليش أستمر؟ ويا حديث صحيح مخال وصورة في صحيح كذلك ترمدي في جائع والماجه في سنه أحسن في مسلده، قال حدثنا النصر إما علي الجحيمي قال حدثنا المرحوم عبد العزيز العطار، عربي عمران الجوني. بن وب أن يزيد من الباب نوس وضعه مقص الواسعي العشر رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر بادخل أصد لعلم أنبقى صلى الله عليه وسلم بعد وفاة انتون انتكذب فوضع فمه أكيسي من دياء بكر بين عينيه ليمحا صلى الله عليه وسلم ليس صلى ووضع يديه لفليس قعوة ايوان الخاصة هو بعود جيده لبيسة طعموت على ساعده لماذي كفع النبي صلى الله عليه وسلم لماذي كفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بحوري وأنبياه الله النبي وصفياه وصفياه الله كي حويان الى احد دور طيو الله صاحب يجيوه اه حديث الوحاق الصغر سنة الكيسة ضعفها قصيا أحمد إبن السعد باصوره حديثه وحديث ضعيفة منك يزيد بن برو باروس بروان بن باروس برو منك أي أحد العثمانين في في التغريب وحليه هاي مقبول عند المصارعين هذا لا مصارعين بلا وليام شيخ الألباني أتمنك وحاتوسيقيا دارو بني لا تروقي يا توسقيي الغصو حليه دارو بني لا بعس به وكذلك ابن حبان في الاستطلاعات كشاعري هذا هو حاول يا ام اصروا عرفت على يا شيخ الألبان وحير يحديثك وحصل لكن هو حيسوي دليل شيخ الألبان وحير لله يعتمد على توثيق ابن حبان في الرجال ولمعرفته هي ابن حبان متساهل في توثيق الرجال وحويله من حباه ومتساهل رقى مرخوط توثيقني اما وهي من هنا لوقات ويوه متساهل من بحيف وسعر واسقوية شيخ الألبان مرخي سعر واسقوية مع ذلك ايو اسكري دار قد من لفتيسة وحاولي كلام فيسة وحاولي ام حبان كلام فيس ويسويه مرخوة حاولي حديثة فلن يبعث ناسا تسويا بلو حليه مرغة صحاوي يزيد بروس يزيد بروس يزيد بروس بكي وعليه وضع اللبك على الوي يقول الله أيوكم منها يوضع اللبك على الويكم منها بلو حليه معدين رحمه الله تعالى حديث ومشاهير بليه حليه كذلك أرمام الدولابي حليه هو من الشيعة الشيعة وكم منها بليه علي بابو الدار وحي لي كار شيعيي وكذلك من عدي وحول حديث ومشاهيره تارقم لا باس به من صديق وحغوه ولا فغيه علماء بارتوس ولو دارو قد ليا سو دويان يا عدي غير قدا سو دويانه ولودو وي رحمة الله عليهم لكن حديثه بطريقة أخرى ابو الصحي حديثه اه و قال حدثنا بشر مهلال الصواف البسري قال حدثنا جعفر بن سليمان أنفامت البلانة على عن أنس بالمالك قال وحور لما كان يوم لما كان مقعي اليوم المالك الذي مالك دخل وصوق لي في حديث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة وصوق لي أباء منها وفتيبي كل شيء أباء وحاء افتيبي منها مدينة حقيقة كل شيء وشيكسة فما كان اليوم الذي ماث فيه مال الخوت انسمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اظلم وحكم مده من حجه كل شيء شيء كذا مدينه غدي يدي مجدي نقطي ولا نصد ما خمنا دينا في دفني اساسان لي سنه او حتى ان كاننا يشد او احكلا وحكو قرر يسابه اما بولي او محاوية بورشة انا اتكلم عن اونا مسكملين اه ستان في سنة وقصفين من اسم الملك والنوراي الصودي الكرطي حديث واطع ترمذي في جامعه كذلك ارمام المادية في سننه امن حبار في صيحه احمد في مسبدي الحاكم او عبدالله اليسابون في المستورك على صيحه محمد السادي في الطبقات جهبي لو خليه على الشرق المسلم كذلك على حاشم حضره حديثكم حوكة الباب يا اصغر صلى الله عليه وسلم ما مالنكو داسهي ama malinki umada loo صار saaray dayax umada uu soo baxay wa somax malinku dhintay la wuxuu aha dayax dayax wa dhintay sallallahu alayhi wasallam hadoo malinka ama waa inuu hawaya la dabal dago oo hawaya la ciyaaro oo wa la mowliidiin leeyaa ho labadoodo oo hawaya islaam oo ay kooxaha ka dirgaaray wadaadad waxa ay hawaya gaarka iyo waxa ay kooxaha isku laayay masaxa haq ah oo آه متى كان ببش الله ياتركه الأول لله الله ياتركه ما هو أول كله صلى الله عليه وسلم شن تيله أفري تيله ما راح سعيد ما في لي ماذا الله كذا صلى الله عليه وسلم مالك وحويان وحويان لو صدي اليوم عقبان دي لكم دينكم شن يات شن يسديت الحين لذلك يجب أن يكون هناك في الديفزيون لما تنكر المركة عن أصبب الحق أودك المالك هو أحد المخضرين ترناني عيزة صومة لما تنكر أودك ماذا تنكر المركة عن أصبب الحق أودك؟ ماذا تنكر المركة حيا البرخس اللهم السلام بشر ذو القاعدة شوال موجود هناك وابسا صدر القاعدة حي الله يا لواطنكي وحوي عليه كريم وحوي bawr iyo murxan saxawayaan abu siddeet khaymusina marka bishar qadii iyadoo qabsay san fal aduun siiso tamaraasu iyo ama illa shanti ama lehnaa in la isku dayo laa suqta adee mustaqba hada noqotee horta waxa way yado san iyo raatoona diinahan iyo sharci ahaan maan kastay waxa ku haboorey waxayna murugay ku haboorey waxa weeyaan ciyaar iyo boodood iyo hor shad iyo waxa qaan ta qaba boore waxba ma hawiyan بس دينا وحاوظوه لي الدولاتي فاطميين تلويقانك الشيعة عبا عيد هي الدولاتي فاطميين تلويلا صد وحاولي ينبقل كل قفة سوكين المالكاس صد ونبقل كل صحنين وحلوذنا وحاولي ينبقل كل قفة حفلدي وحصورة مقليئة عن امام ام الخلكان كتاب جيسي وفيات العيالي لا وكذلك ابن كثير البداية والمهاية. إذن مرحبا حوليان مسألنا مسألة صح ما هو بعد الوئيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإخلال بين الإخلال والتقدير أضوك ستابك مرحبا حوليان أصلك وحصك الله دين إسلام شقك ملي شيعة سميسي قال إياه مصاري إياه بلا سميسي ممن كنبال لقاء دين نبي الله عيسى حسين مصاري وعلى لمن كاسو على قائد دائنية لمن كاسو على قائد دائنية وهو واحد لمن كالا قد وصعبه ونصلي إرغاثه عن قوة الدينة الإسلام ثوريا كثير من البداية والنهاية إنو خلقات ووفيات الأعيام وخلقة مسألة لذلك من التجميع رحمه الله تعالى في المجموع في غير ما الكتب وخلقة يعمل ولك لإسلامك حول صغير ورقة حول ويغوبي قال حدثنا محمد بن الحاتن قال حدثنا عامد صالح الصالح لك ولا يردعي فيها بن الصالح ولا يردعي فيها وحظه بل حلمان بركوديا ومطفوق قال الشام من الحروة العربية على عائفة قال بل حيث يتوفي رسول الله و الله يوم الحديث هو صحيح في الدلال الموقف صاري كذلك وحاوليا أحمد في مسنده المساعد في الطبقات مشاي في سرره لو هو حديث حديثه وحا كسر نك الى ا هو ا حجر في تغريب هذه الحرب متروك يبين بين ما ابن معينه و بيرا له بلي لو هو حويا حديثه نكا لكن بطريقة اخرى على وقوع صحيح وبي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان العيون عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وحولق بدر الرسول على قريش الله عليه وسلم يوم من الاثنين مارس في ميله فما كثر ذلك اليوم مارك أي ساعة وشكن لقى والليلة السنسائي هذين في الثلاثة وسيا لي ودفينا من الليلي هذين في الربع العلاس قال سفيان وحولق وقال غيره غيرك وحده يسمع ولا مغلي صوت المصاحي صفيه الحيري وقال غيره جعفر بن محمد غيرك وحيرهم صفيه الحيري جعفر بن محمد غيرك وحيرهم يسمعوا على مغلي صوت المصاحي ما جرفنا عضوه من آخر ليه همك آخر فيسي من جلستي وحلقوا قلبي عضو يشغضه على مغلي هذا صحيح ويا وبيقال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد علي الشريف وعبد الله بن نمر عن ابي سلامة بن عبد الرحمن خوف قال وسمع الحديث توسي واوصى به يقول رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم ايوم أي الاثني عشر وثلثا وذكر يوم الثلاثاء ما نفي الثلاثاء لله ولا اثي قال ابو عيسى وسمع هذا حديث غريب وحديث ضعيف إذا مرك حديثي الشريف سو كان إلا علل علله كواد له بعمل صلوة مع مرحام الله وحاوف النبي يمنقه عليه صلى الله عليه وسلم إمام السلمي له بعيفي وغريب كاسب كفا بيساح الألبان في مختصر الشبائل ومنكر بولي وهي وخلاصية حديث عايشة وهي نبر على أصحابه مالك 8 وسيالي حبيبك 3 وسيالي مالك 1 ثلاثة وسيالي كاس 4 ملاصي كاسب وخلاصية حديث ومنكر صليا وبيه قال حدثنا الأسلم بن علي الجهبري قال ابن براهيم عبد الله بن الداود قال حدثنا الصالح بن مبين قال اخبرنا اخبرنا عن معي من ديار قال حدثنا الصالح بن مبين بن عيّه أخبرنا بسعم لا والله ما هو من اخبرنا وحناه وارخبي معين برو نبيد اماه عن معين برو ابي هندن وارخنا لبدا مصخبه سيء اسوقاته وشكيهانه كانه اقول لبدا مكيريا لك اما واخبرنا معين برو ابي هندن اما عن معين برو ابي هندن عن نبيد برو الشريط عن سعاد بن عبيد وكان له الصحبة منك صاحرة نهو صلاة النبي قولة صلى الله عليه وسلم قال الحملي اغمي ولا بدمير دول على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرضي حنو كيسي فأفاق وصومي رسده فصلك عليه السلاة والسلام وصومي رسده فقال وحور حضرة الصلاة والصلاة بميقابي قالوا حلال لعمها فقال وحور المرور بلعنا حتى وضع الأمر فليعذن ذكعوا الدميم ومروا على بكر وأمره فليصلي لله سكات فيه أو قالوا يحور بالله بمعنى فليصلي بالناس أو فليصلي للناس ثم أغمي عليه ولميه الدوالي فأفاقوا صومي الرسدي فقالوا يحور مروا بلالا بلال الأمر فليؤذم صلاة أودبي ومروا على بكر وأمره فليصلي بالناس فقال عاشو حتري إلا ابي ابهى رجل نغوي أصيف او جبد لو قلت يلحصل فإذا قام ذلك المقام ما سايدا مرخو استاغو بكاو او فلا يستطيع ما هو ذكر قراءة قراءه سيوده فنو غيره است غير كذا امره شيء وهي فيعله على معله في صحيح مسلم ما كو شيكت الاله اي ودي وكراهية التشعام بيتري وحنك إلا باع سيستوه آباهي دسو أي باع سيستان أي أنك البقيه قال وفوري صلى الله أمه عليه ولم يردو عليه فافا قوسهم يرسلي فقالوا فلمروا بالعالم فليؤدوا ومروا بكرهم فليصلي بالناس فإلا كله ذكو صواحبة أو صواحبات يوسف يوسف كون صاحبك يشرقوه وكلا تهيله قال لك الحديد وصول العليس قال مجهول فأم رب دلار دلار بالعوري فأدره أدري وعور أبو بكر وهو عوري فأم رب دلار بالعوري بكر الله مجهول أمر الله بنبله ووومسموه دلار باع أمر يح فعلك ودلار أبو بكر مجلوأ بنقرأة الوعادي فأمر البلاد بساتر وعديم وأمر على بكر ووال على مريء فصلى عبد الله سيد تشقي رسول الله رسوله ليس الله وجده عليه وسلم وجدوه على خفة فرد بهري فقال وحول برو في من أتى فيه عليه قف أنكذب كذب جيسان كذب صلى إيشوا إياك فجاء بريء ماتفيد قارئ بروال ونزل ماتفيد بند الصفال فروابد الصفال آياتي بالأضداد عاش الحجر سعيد يو رجل اخر نكل و عليه ابن طالب فتكا له صلى الله عليه وسلم عليه ابو شودي فلما رآه ابو بكر المرضع ارخى ذهب هو لينقص لين كسا انه صلو ودبصو و صو بخص فقام اليه الذي هو الشاري هيس كل باشي حتى قبع ابو بكر مع بكر او النبي صلى الله ثم ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قضب وعلى قاضي فقال عمر موحيل والله إذا خطأت الله أسمع ما مغلقنا حدا قفءه يذكر الشيغية أما رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قضب إلا قانون أنتي إلا هديك رأي جلته ضربته وانقراعي بصيصي سيستي له هذا يا ترام حاو قفء وعران كان ليس محافظة أن أنت كان مغلقنا قفء كان ليس محافظة أن أنت سيستي سيستي سيستي عيامي مضيبا أسيني الله المنصبة أو ربجي ولا صوت شرعي أيو تلا يبورك دورو سيره مطيع وخلق بحوي هذا وغيره صدق حيان أمي ييرة لم يكن فيهم نبيهم بحنا مع النبي قبله نبي حضور يسال الله عليه السلام أمي ينتو فير أمي جأصلك حلا من لا يسر القراءة لا فكر فتحه يا خير waa waxba akhriker waxba qorriker oo uun looyaa lana laakiin taa waxa laga wadaa waxa laga wadaa nabi horey labi daxlooga guba diban oo nabi daxlooda ku maal u qulitaan yahay ma ma shaaydaanka kale xalay wadooyiga wado aad u leebilaa sheyda waxa ratu wada soo qadwo sheydaanka soo dhaabo sheydaan fadalku sheedho xarfo basadum sallallahu alayhi wa sallam oo fee soo aya oo meel laga booli ah ila soo kale qulad oo وايحي فقالوا حيا صالب الصالب والصالب ابن عبد العزيز من بدج إلى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم رسل كلا عفول والصالب العزيز فرد وحوي سحاب يا وياه الله يسحدي سرويه الصالب إلى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم رسول يال. في فأتيت أبا بخري بأغتغي وهو يستغر في المسيط بساكة أبا بخري تسغل جوغة فأتيت أبا بخري أغتغي أبكي عنه أوليه دهي صغير جزي حسن فلما رأى أني مركز قال وقال لي اللي, اللي أقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قلت وحان إليه أرغت رمضا إلا عوربا يقول فليه لا اسمع ما مغلقه أحدا رفضي السؤال شيرية إلا رسول الله رسل الله صلى الله عليه وسلم قلبه إلا قاري الا حديثك لا قف كما مغلق من رأسه فوق راعي صيف سافر إلى هذا يترى قال لي حجيري إن بلغني فانظر صنع عيسى لي وصرعى فجاوي منه يسوع والله أصدق قد دخلوا على جلاد على رسول الله رسل فينا صلى الله عليه وسلم فقالوا يا الله سيدي أخرج لي ابن ليه فأفرجوا الله وإلهي ربنا يم أنا إير خلا بالنيم أنا ميجتوق تجيب فأفرجوا الله وإلهي ماشنا وكالة عالعليك له حلو أنو بناهيم أو حلو برق الجريء يو إسلام وكبرنا ما رانوا كره حكم الله آخره rawi adiga hawsha ku soo dhacdaa suugaala idan hawshu war xaafaan baatan caladeeyga kaasi baatan wayd dadta hatta adiga hadda oo heeso islaamalaaysuutso in walaal waa laga ilaaliyo laga qariya wayd fidaawiil oo isagoo allaah subhanahu wa ta'ala ga dakhra ayu qalan ala rasuulullaahi sallallahu cala حتى أكب عليه لقطل العين وصلى الله عليه وسلم وخرج على ساعده قرن قيس وقطل العين ومسه الله عليه وسلم وإيريا ابن فقال من خافوا قتيلا واندمت إلا كميت وإنهم يتون إلا كظميتو وادمت وإنهم يتون يمنوا إني ثم قال وحني يا صاحب رسولنا الرسول رسول كذا يسح الكيسين أقوم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا قلود فعلم الاعراد دخل الاخر اي بكر وضع يخرج بكر وضع يخرج صدقه وياه فعلم وحي وغادين ان صدقه الى الرشغي ان صدقه قال وحن يا صاحب الرسول الله عليه وسلم اي على رسول الله ما لو تكد عليه وسلم. قالوا فما قالوا عليه وكيف قال كيفه يدخل قوم قالوا فيكبرون ويتضرفرون ويدعون ويتلوا ويصلون, ولكتري ويصلون ولكتري ثم يخرجون حييا ويذلون رغيا ويسودعولها ويدعولها ساس ولا نابا ويدخل قوم من بلاد سوغلي فيكبرون ويتقدير سليان ويدعوا ودعاينيان ويصلون وغاثيتكليان ثم يخرجون حييا ثم يدخل قوم من بلاد سوغلي فيقوموا فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجوله حتى يدخل الناس دخل لا يسوغ له قالوا وحي لله بل خالك هو في السر كوخ كوخ ما نمي لوغتوكنيا افرادا افواج كوخ كوخ ما لوغتوكنيا قيوو مرباي عليه وسلم قال حري يا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ايثره الرسول الااسي صلى الله عليه وسلم قالوا وحي لعبها ولااسي قالوا وحري قينه حقي با لوغاسي قالوا, آسي. قالوا في المكان الماسي الذي بشر الله, أن الله عليه فقاري في بشر دحيدة روح ونفسي فقاري فإن الله عليه لم يغضب بمقارب روح وروح جديدة إلا في مكار البيب من ولا سلوا يانه فعرب حي قادم انقص الدقة اروون شاغي ثم أمره هو اوري أي بسيط إن لم يتقاسم الله عليه سلم برو أبيه إبراهيمي يوالهي إبراهيمي إن لم يتقاسم صلى الله عليه وسلم وله اله <تخفيق> ايها اخوي وايخ وجد تبعه وهو حداقي من برامي طارق يوهويا من عباس يوه حداقي وهو يقله عباس بن طارق يوهويا ثوبال ادونكي ادونكي نيلو خرييحه يوهويا فض راد بكل قسمي من عباس يعني عبد الله افضل العباس أما قطني مع عباس يا يا ثوبان ويشو شوي يسارة لزاي صلا حسوا ويشو يس أنا يا عباس يلا واميري النبي صلى الله عليه وسلم الله مشفع آه أي واي واتبع المهاجرون المهاجرتوا صوري يتشاورون يغوى التسرية فقالوا وحينا من ملغ النجاج بناعنا إلى إخواننا ونهي يغيز نجي ومعنا انسان الانصارين ندخلوا الانسان المعرى معنا في هذا الأمر يتلغوا الى ذا أي أنه تلغوا وحكاة الله أن نجيه بإله تلغوا وحكاة الله فقالت الانصار وانصارت وحيشني مين الله أمير؟ الله يحاجي لما نحوينا كي إلا ومينكم حاجي لما نحوينا لما نحوينا هم أمولا شيغوري سحابدو كاتش خالافه لوقت سمر ولذلك مامم انو اسلامكم مامو ليه اسم كتويه أما كلا الضمير يانتو فقالو خرب وخدام وحيرني من لا دين ومنكم الى له مثل هذه ثلاث صدخ الغربان والصاصا او كلي اياله صدخ دا ضفكه لا هه كلا ثاني يسميلي لما كيلا بي إذ وقت فما لماذا في في قد كان وكشفنايه إذ وقت يقول وكل إياه لصاحبي صاحبي كيسا لا تحزمها من غوري إن الله معرى يا أيها المعلم من فما لماذا سيهايه قال الوزوري ثم انبصد قال الوزوري ثم انبصد ثم انبصد ابو فيدي اياه فيدي عمر يده قعن تيسي فبايعه ولا له الشيء اسمع وليه و بايعوا الله فكل وله شيء بايعوا تم هشيش حسنه اولاتن جبينا ثقره بمن لله هناك هل حديث كان غير الجيردي لديه يا قابق لو عافي يا هو يفتدي كيف لو نسصله فدنت هي هلكاس اغان سو بخليب و بي قاله الله عليه الجهب الحديث هو صحيح ويا قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا صامس البولال على اسمركين قال وحوري لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركوه لي من كرب الموت قيلونا كربلينا قال فاطمة وحيثري وكرباه قال قربني أبا فقال لله بوحوري صلى الله لا تكرب على أبيك أباك قربة دوشي سماعة دعنا ليمات الدبريد إنه قد حضر من أبيك أباك قصة وحاضرين ما ليس بتاريس من أحد ما شيء ليس أنا أعين بتاريكم اتكتل يمينه حقيسي أحدا قفنا وحنا قفنا كتا يكرم وقفنا وحن ديني وقرينا دي أباك قصة أيها قيبت الموافاة يوم القيامة كوراك إيبلاك إليه ما يشعر فيه إنه قيامنا الروايه صحيح لغيره ولذا ترك و قال حدثنا أبو الخطاب زيد من يحيى البصري ونصر العلي قال روى عنهم حدثنا عبد الغني المبارك الحنفي وضعيف الكافسي اسكفيري قالوا سوره سوره جدي وجدي جدي اوقي كما قلت ابا امي هويديله ايدها سماك ابن الوليد بالإلهاء يحدث لسواكشة الكينية أنه صرع عينه المغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كناه مغلي عليه السلام يحدث كشة الكينية مايع أنه صرع عينه مغلي رسول الله رسول الله عليه وسلم يقول من كان له فرطاني قفك الله من يعصر مع ذلك هذه سبت قديمة عين لي أصل كبحانه إلا حوالا عمرك الله عبدالله قف قفقة صغيرة وهي ضر كئيب جاء لكنه ضع إياه لكن قوسا غيره كوبسا شفى على ليلاه واي قوم أمتك مدة كاملة أن الله تعالى لها كلية بهنا على ما سرطونا الجنة جملة كلية وبفوائد الزواج فقال له حكوتري عائشة فمن كان له فرض من أمتك حال قف قفقة صغيرة حال قف قوسا غيره قال رسول الله وكان لو فرضوا حول قصف وحوياي ووريلا وعلمت يا موففته في حق الوافجي قال وحدثت عائشه فظن لم يكن له فرض بالامته هل قفل قف في وحوياي اممابه كميده قف حق او ثقيل او قال فرض ل امتي امتي الى ارiga ceyaw ah layisabu lugba asibi kale ومضي إلى الجير وكنت على أوتيك كوي مجدته مجدته سأدرسي الحويا قريب من دار من تعرق كسى وري من صلى الله عليه وسلم حديث كاي سجيه وحديث بعض الحويا بعض فكشوا السرد كيسام فكشوا مك الذي داهو عبد الحنفي من كاي سجيو حويا والصدق يخدم من حد العصالي رحمه الله تعالى شاق على شاكر حديث وصيحة ليه عند تغريدي أو تعليبي على مسلم ديما واحد بر... ابو نحيب اليوم ابن... نحيبانا ابن... ننتكاس في وكشة يا خي... آه كذلك آه عمر بن الفلات و كان خير بو كعملاي اسو سودو من حديثه هو حسن لغيره وياه باو بجا يخبر ياشي ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم رسول دخل قيسي و يقول حدثنا احد الوليد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل على بيسحاق عن عمر على أخي جويريتا له صفة طن صاحب له صفاتي قال الحبيب ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه كيس موياره وبلغته يبغشيسى نبيه صلى الله عليه وسلم كم كيس يبغشيسى موياره وأحكله وكثير ما يدلونه صلى الله عليه وسلم ها إِيَوَا عَرَّمُّ وَجْعَلَهَا أُقِيَّا لِي سَدَقَةً سَدَقُهُ حديثة بخارة صورة في صيحي كذلك الإمام أحمد في مسلمة النساء في سلّه وكذلك محمد سعدي في القوقات سيُكْسَو رضي حديثة صحيح وفيه قال حدثنا محمد مصنع العندي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام بن عن محمد عمر على بسلامتها إلا أبو على يهرينتها قال أبو جاء الصابيس بطوعة الى الى بكر دعوته بن الله عنه فقال وحسر من يرس فيأخذ في دحلي فقال وحسر اهل اهل كي يدحل وولدي الماين يدحل فقال وحسر ما ليم حيثنا والله رسوا ابها ابها يدحلي فقال ابكر القتولي صويته رسول الله بن ساع يقول سؤاله لا نرسل الله ودحله ما ترغنا ونكتغ له لا نرسل الله ودحله ولكن من يعرضه اعوذ والله فقيل يا ابي من كان رسولك قد قالوا كلنا فقيه دين كسيه على من كان رسوله الله صلى الله عليه وسلم على من شخص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب عليه قوديا واي فرق اي وهي خلانه من كان صحيح فادمه ولذلك النبي قال لح ابن ابي بكر يوسف بن النجار هيا دابت يجلو اياه بذاته هي دا صحيح وورث الصليباله صلى ال... الو... الله دخل لي داوود سادرت وهي سدح لك ربي العظيم والله دخل فرا الصباح حديث وهي سو ديجنا قرده تاسر ايضا معناه وعلم سمح اه حديث حديث حصل اوياه امام الترمذي سده في داوي في داوي احمل في مسنده وحديث رواه الصحاوي حصل الله يوسع وفيه قال حدثنا محمد ابن المصنى عن العنجي قال حدثنا يحيى الكثير عن عمبري أبو غسان قال حدثنا شعبة المحجان عن عمر المرغة على البختري عن البختري من يعيس حلل سعيد بن فيروز ابن, ابن عميرال الطائي واثقة فطل وعن أممنا فيه تشيئ ما قصر وهذا يرشيح لما كنت كثير الانسال منسللين دي سنوات بلانتها يلحل حراب ان تشديتا يصد حزيني مرخي حراب العباسي وعلي بجاء وحيوي بادم الى عمر يقتصم ان يقول الوحي الولي كل واحد فتكس صمن لما تتمنى لصاحب كل يا انت كما انت كما اما وحصة اما وحصة اسباعرية قال الوصف تعالى عمر باهو حيني طلح الحكور والزرور وعبد الاحبار ابن وسعد مسدتكم بالله إلى عبا بحبه الولي اصمعتم رسول الله رسولك العمان مقاشم صلى الله عليه وسلم يقول له كل ما رد من النبيين نبيك السماء كيسو صدقة الله صدقة إلا ما أدعمه وحقود يم ويهنه إلا مغالله ورصد الله وطح له وفي الحديث قصة حديث يقصة كسوان بصموه ما يقهم على في, في سيح المخارجة كسوان تعيب وبي قال حدثنا محمد ابو مصنع العرضي قال حدثنا صفا من عيسى عن وصامة المزيدة عن زوري. على الأروة على عائشة على الله صلى الله عليه وسلم قال الغير لا نغص ولا ما دخل ما صرنا واحد وقتل مفعول سلقتهم بركة أبيعنا ما كسبنا للو أحد أوصلي يحيي الله وأبيع عطاء الله يبيه لا ما دخلت روض بركة يتحلى كما قال أنا حوري تحلكي صوب حواذي في, في صبح ها أصل بائع بيع وحلا يتحلى وعيل يدير وذي قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو التوري. عربي زلان مجي إيسو حلينا عبدالله مزكوان بالله اللعنة والله انقرئ مجي إيسو حلينا عبدالله حمد هل يزال لنا عربي هل يتعلم بس الله ورسالك الله ينبصي المقه السلطة ونسخي ونسخي ونسخي ونسخي الزلان ونسخي المقه ما ثلاث وحكته بعد اللفطتي بسعي دور قيلا فضلي قال حدثنا حسى بن فبئت البالي من العرس علي زوري عظار بن عوص بن قال دخلت على أوربا غقلي فدخل علي عبد الوحرام العوفة غقلي وطلح والسعدي وجاء علي مباين العباطي اختصبني وضيري فقال الله أوربا قيري ألصدكم من الذي ألما تكون معرويا تقوم الصلاوات والأرض تويك يا روحك يا سوتاغاري فتق الله ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا نورس ما لو دخلوا ما كانوا سبا وحنوا سدقه صدقوا قالوا الحمد لله والله عز وفي الحديث القصه الطويله فصل ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو الرحم الهدي قال حدثنا على عاصم الباهدلي عن جرب الخبيش قال عايش ترضي الله تعالى عنها قالوا حجر رسول الله الله عليه لدينا النار طولة ولا شاطن لا يفني نكبتكم ولا بعيرا او نكبتكم فقال يقول واشك في العبد والامة وانكشك السنعين وزيون العررية قال وحوه يريد زل من الحوائش واشك وعكش كهية عايش الي في العبد والامة مع انها ولا عبد ولا امة فقال وانكشك السنعين مع ان لا يكون كبيرا تقنوه صلى الله عليه وسلم معامل ما الجاوح يكون بابيا في رؤية رسولنا يتعطى من رسولك اراتي ليسا رسولك اراتي وقيل قال حدثنا ابن بشر بن على حدثنا قال حدثنا على ارسحاق عن اللحوه اراض قال اني رسول الله قالوا خبرنا وقال في البرام في فقد راى السيد ضوي ارقي فاشهد لا يتمثلوا بي ارسوا كه سوريه وقيل قال حدثنا بحول بشر بن الدرد ومحاول وصلنا قال حدثنا بحول الجعفر غندر قال حدثنا سوره الله حداد ارضي على بن صالح الصمال على بيروسة قال قال رسوله قال قال رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم من رعي في البراء يقف في غربة وارقة فقبر عري سطوي صل... رقي فإن الشيطان الشيطان فولا يتصوره السواك يسوسه وأو يتشدبه بي السواك يسوي كيسيو حدثنا قطيبة قال حدثنا خلف بن خليفة على بارك الأشتعي على عربي... عليه قال في... قال رسوله ورسوله صلى الله صل... عليه وسلم من في البراء يقف في غربة وارقة فقبر قال ابن إيسا وحره مالك هذا هو يسمى السعيد بيرو طارق ابن أشيب علينا وطارق أبن, أشي ابن هو من أسحاب رسول صلى الله عليه وسلم وقد روح النبي وفكوره بسالسلام حديثة وصمئة علي بن حجر وشيخ التربلي تربلي شيخ يسويان شيخ علي بن حجر وكام أغلب ليقول إيسا قال رئيس روى ابن عامر بن سليمان بن سعيد صاحب ديه صحيحا تسلط قال ابو نافع الصغير الا اريد اهبطا ساويان ويير و بي قال حدثنا قتيبه بن هبل السعيدي يا انت وثق سر رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد كيواثقه عبد الواحد بن زياد قال اغاثوا الله العاص بن الكلب قال حدث رABI أن له الصبي على هر السمر يقول صوره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر العارف في المزار القفص والديوار فظهر عالي ويرقي فإن الشيطان الشيطان لا يتمثل له لسواه يسوم به قال الكلب الشريف حدث زيد عباس عن العباس مشكي فقلت وحاضر قد رأيت واركي فذكرت الحسد إلى علي مشكي مع النبي لي وارقي أو حسد إلى علي أبو إكابا قريض فقلت وحال إن ملكا شبهته به وأكون شبهي وحسب العلي إيه اللي قاسه شبهي فقال لعباس العوري إلاه اللي سعصانه كان وفوها يشبهه كيوه حسب العلي حديث وصيح أحمد في مسمده الحاكم بن المساء على سيحين ابن حزر عصائي في فرح البالي وبي قال حدثنا ابن حمد بن بشار من حدثنا عدي ومحمد جعفر قنبل قال وحين حدثنا عوفنا من جميلة زيد الفارسي اي يزيد الفارسي <تصفيق> قال وحيدي وكان وصي الصحيفه فطلبت مصاحبته وقريت له قال وحود ايت صلى الله عليه وسلم في وادي برامكو ارخيش ابن عباس واخي ابن عباس رضي الله عنهما فطلبت ابن عباس فقلت اني رايت رسول الله الله عليه وسلم في الوادي برامكو اركي فقال ابن عباس وحي رسول الله صلى الله كده ان الشيطان والشيطان لا يصديع ما وادي أي اي يتشبه بي رسوخي فم رؤاني قف يوارخ في اللوم يفردون فقد رؤاني سيقوي يرقي عبدالله عبدالله سحي حل تستطيع معواني كريسا أن تلعط إيرانية في الواته إيرانية في هذا هو منك الذي منك سرعيته في اللوم يفردد كو عرق تيرانية في الواته معواني كريسا فعلم حين أبهار العطوى كو تلعطي لك بين الرجلين لا بدون حيئ صوّرك مشايخ، شيخ صوّري، صحيح؟ كيف صار هذا الميسي ليو؟ والله لا أحد يسولف معفى هذا مياله، إنت, انت سويش؟ وَيْ هَوْتَ سَتَتْيُ الْبَوْيِسَ الْتَنْعَطَّنْ أَتَأْرَى وحاول يهدده قارئ العبا العص وفوس الذاب يالك هذي الرجل للأبيض الرجل الأول ودحيه جسمه جل كيسه واللحمة هي الكيسه أسمره جسمه جل كيسه احنا وكذلك البياض مارين لكن إلى البياض أدار برا الحلال عيني الكيس لا تقولي هي رب حصل لا وبرغصحوي في عي هاي على مو صجري جميلة دوائر الدوائر الوجه ودقة صلاحية ورجيسنة وو وقرح بدال الجس الله عليه سلطة قد ما له أبوير قد ما له سليعة قرقيس ويدو حسنتي ما بين هذه هلك على قبل الى هذه القص على هلك على فكرتها يا هلك طوم سأل طاقة حيسة وقرش اللي صلى الله عليه وسلم قد ملاء نحره. نحره قد ملأ نحره وحي تصيرتها قد ملأ نحيت وما هذه إلى هذه تصيرتها قد ملاءه يحاضر الانسان تيلة لحره ونمتلسة الله عليه وسلم قال عوف الحويد ولا ما تقول لي هذا اللعتي تلمان تقنعي لو نحيي تلمان تكله او كسي دل ما انت ما تقول لي تلمان تقبلي قفقل الضصوحيل لو رايت وهدار اركلاس اللي يقضى عزيزو وسو جيدم ما استطعت ما لا وزير امسل عصو الى هذا يت واحد بض ان با كشيته كشيكل او ارقس دم في تواصل السيود لو حولت تصاف قريب لبي وارخيل وايه قالي ما أنا مني يقمني مني صغرني، حقول جونا أخونا ده أيردن جوني من جوني، ما والوالد مثلاً هاي، حدثنا عبد الله بن زياء عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعد قال وشون حدثنا الأخير من الشهاب الزوري حدثنا وحذور أخي وأخي إلى الكنيسة إبر الشهاب الزوري، العمي ألكي الزوري قال وشون قال أبو الصلاة عبد الرحمن قال أبو قتادة اسحالي الغثات الذي سالو اياه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الى قكي عليه في لوي وردي واركا فقدره الحق حق فقدره الحق في ذوي ارقي وبقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال اخبرنا الضعن معلم من اسد قال حدثنا عبدالعين عبدالعين عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا صالح البلاد على الساركين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في البرغاء في البراغف قف ودعوا الخفقة قالوا يا أرخيس نشيباشي داكن الله يتخيل بي سوقي باللريق قالوا فيروي البومي القف بومي كارو يدي سب جزء واقيم من سبعة يا فرصة غيابه في الوقت المناسب خبيثة ابن سوهي من السعودية الله لا صرف نحب نوضع لغة شكالية نحب نوضع كبير وحي وريا وكسوحي وفيه قال حدثنا بحاول علي قال صديقة عليها طايمة بغني يقول سوى لحدنا قال عبد الله يبلو ورق وحي وعثر إذا ابتلي تبرق القوية والسحاب بالقباعي قباعي حكمك فعليك بالعثر دشرة وحاول لازلتها أثرك لابد وحي لغة سوى اللغة لي يا خلاصاء عند المحدثين يعم الاثر يعم المرفوع والموقوف كالخبر والحديث وحاويه اثر هذا والنص يوحيه الذي وحي كسغلاداي ايا قشاده آخر حديث قال يروي حدثنا محمد حمد العلي قال حدثنا النضر بن عوف دخل عبد الله المبارك وامام وين عبد الله المبارك ووضح والالى الشيخ الإسلام هو عالم الزمانه وأمير الأسقياء في وقتي كي ينسى عبد الرحمن الحزة لبالله بولاهم التركي حافظ ويويا وي وحولة الشيخ بقلئ السدين سويسين لبرقيه وحولة قيمتين بقلئ السدين تل يكو برقيه جدا الواحد علمي قاله حوط الميسوى اللوات الجرأ إلعاب الدهيمة في السن علامة اللغرة مجلة السدين سبحانه صدح بقلئه صدرات السدين نصف على نوره هذا الحديث قال المصيري قال بحبي هذا الحديث حديث كريم دين ودين ايه فضروا اسكفي لي عمان تأخذون دينكم عند الدين كما تقال رسيب دين اي اسكي يعني قصد اولاء ومشرعية وحيوه يرسوسي ورية اسكي اذا انا اكون اولي الله ان شاء الله و تعالى بيدعال الله ان انا اليوم وملا يتنطيع وصلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و صلى الله توقع سنوه و تبعلي إلى وحق برية سبحانه وت